بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود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 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لَهُ ملك السماوات والأرض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 ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ